السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المرة الماضية تكلمنا عن العام الخاص ولأن الشرح كان من غير الجهاز داتاشو وعلى فربما يكون الكلام المرة اللي فاتت كان غير واضح، فان شاء الله نعيد الكلام تاني النهاردة بحيث الصورة تكون واضحة يعني الكلام اللي نقوله يكون واضح ان شاء الله. نبدأ في باب العام الخاص احنا قلنا المرة اللي فاتت إن الجويني بيتكلم عن الأمور المهمة في أصول الفقه في هذا المدن، فأول دليل من أدلة الأصول من الأدلة دليل القرآن. وبيتكلم في دليل القرآن على قواعد فهم هذا الدليل اتكلم في الأول عن الأمر والنهي وبعد كده هيتكلم عن العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر تمام؟ طيب بيقول بقى أما العام فوما عم شيئين فصاعدا من غير حصر وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف بالالف واللام واسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في من لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرى والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه الجزء الباقي ده مش هناخده المرة دي انا قرد بس الجزء اللي احنا ايه ان شاء الله نخلصه النهاردة دي المسائل اللي هي موجودة في الايه في النص اللي احنا قردنا ناخده مسألة مسألة المسألة الاولانية تعريف الايه العام العام هو اللفظ الدال على اكثر من واحد بغير حصر اللفظ الدال على أكثر من واحد من غير إيه؟ حصر يعني إيه؟ يعني لفظ الناس. يشمل الناس كلها ولا ما يشمل الناس دي فرض واحد؟ لا أفراد كتير. طيب هل هو خصص واحد بعينه يدل عليه الكلام؟ لا أي واحد مننا يصدق عليه لفظ إيه؟ الناس، إنه واحد من أفراد هذا إيه؟ العموم، تمام؟ فهو ده معنى الإيه؟ العام. اللفظ الواحد أو اللفظ الدال على أكثر من واحد بغير حفظ. الرجلان ليس بعام لأنه هو محدد. الرجلان اللي هو ده هو ده. يبقى اتنين محددين. لكن خمسون رجل وخمسون رجلا ليس بايه? لأنه برضو ايه? لكن لو قلنا النساء الرجال الناس لفظ ايه? عام. الجوني قال ما عم شيءين فصاعدة من غير حصر. ما عم شيءين فصاعدة من غير حصر. ما عم شيءين من غير حصر بس ما منقولش عدد. بس منقولش إيه؟ لأن العدد تخصيص. العدد إيه؟ تخصيص. أي حاجة تشمل تحتها أفراد حتى لو الأفراد دول ما تبقاش غير اتنين برضو ده يدخل معنا في الإيه؟ في العام المهم ما يكونش فيه تحديد للايه للعدد واضح الكلام كده طيب التعريف المشهور في كتب الأصول أنا كاتبه للي أبعرفه الكلام المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصر هو نفس الكلام اللي احنا قلناه اللفظ الدال على أكثر من واحد بغير حصر ده تعريف العام طيب يبقى أنا لما أجأ أقول الجالسين في المسجد ده إيه عام ده الجلوس في المسجد لفظ يعيش من كل الموجودين ده لفظ ايه عام طيب الألفاظ التي تدل على العام ما تكتبوش الورق ده هتاخدوه إن شاء الله ما تكتبوش يعني الألفاظ اللي تدل على العام يعني الصياغ اللي أنا لما أشوفها أعرف على طول أني في هنا ايه عموم الجويني ذكر منها الآتي. الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. كل من هو إنسان هينطبق عليه هذا الآيه الوصف وأي واحد من أفراد من ينطبق عليه هذا الوصف داخل معنا في الآيه في الآيه. يبقى إن الإنسان لفي إيه خسر لفظ عام الإنسان لفظ عام يشمل الرجل المرأة. الكبير، الصغير، يشمل كل اللي الناس، طيب، يشمل الصبي، يشمل الصبي، يشمل المجنون، يشمل المجنون، طيب، طب المجنون والصبي غير مكلفين، نقول خصصوا من العام، ممكن أقول كل اللي قاعدين في المسجد حلوا الامتحان، معاد فلان وفلان، فلان وفلان دول أنا خصصتهم من اللي من العام، تمام؟ طيب اسم الجمع المعرف والمعر اسم الجمع المعرف باللام مثل فاقتلوا المشركين فاقتلوا الايه المشركين يعني كل المشركين أي واحد هينطبق عليه هذا الوصف مأمور بالايه بالقتال طب المعاهد أو الذمي يستثنى يبقى خاص مستثنى من ايه من عام خاص مستثنى من ايه من عام الأسماء المبهمة اللي هي من من دخل داري فهو آمن أي واحد هيدخل يتحقق في هذا الوصف دخل اللي هي تمام ما في من لا يعقل ما جاءني منك أخذته أي حاجة هجيني منك أخذ أي في من يعقل ولا يعقل أي عبيدي جاءك فأحسن إليه دمين أي عبيدي يعقل ولا لا يعقل يعقل أي الأشياء أردت أعطيتك لا يعقل جميل جد أين في المكان مثاله أين تكن أكن معك أين تكون متى في الزمان هو مثاله متى شئت جئتك الوقت اللي انت عايز لك فيه أجيلك في أي وقت بدأ يشمل جميعي لإيه يبقى عموم ولا مش عموم تمام ما في الاستفهام والجزاء والخبر ما الذي عندك ده إيه استفهام ما الذي عندك بسأل على أي حاجة إيه؟ يبقى عموم ولا مش عموم متى ما تعمل تجزى به متى ما تعمل تجزى به ده إيه طيب عملت ما عملت خبر أو عملت ما عملت سيان الاثنين ينفعوا ده إخبار بعرفه بقول له عملت اللي انت عملته أو انت عملت اللي أنا عملته يبقى ايه خبر يبقى ما برضو هنا كانت في الاستفهام وفي الجزاء وفي الخبر أفادت معنى الايه العموم تمام هي دي الألفاظ اللي ذكرها الإمام الجويني وفي ألفاظ تانية في ألفاظ تانية بس هنقتصر على الألفاظ الموجودة في الايه في الكتاب تمام الحاجة الرابعة الناكرة في سياق النفي أو الناهي أو الشرط النكر في سياق النفي وفي معنى النفي النهي والإيه والشرط مثاله لا رجل في الدار مفيش راجل في الدار يبقى مفيش ولا راجل في الدار ده نفي تمام طيب لا تدعو مع الله أحدا ده نهي ما تدعوش مع أحد ده إيه نهي وإن أحد من المشركين استجارك ده إيه شرط إن أحده نستجارك أجيره يبدأ شرط طيب إذا إحنا خلصنا المسألة اللي هو تعريف العموم والألفاظ التي تدل على العموم مسألة الثالثة اللي هي العموم من عوارض الألفاظ يعني إيه العموم من عوارض الألفاظ؟ يعني العموم صفة لللفظ صفة للايه؟ لفظ لما أقول محمد محمد ده لفظ مش كده؟ ينطبق على مسمى اللي هو إيه؟ أنا مثل طيب العموم ده من صفاتي أنا ولا من صفات اللفظ نفسه؟ من صفات اللفظ إيه؟ نفسه تمام؟ يبقى العموم من عوارض الألفظ من عوارض إيه؟ الألفظ أي ليس هناك في الوجود فرد يطلق عليه مسمى العام فالعام يوصف به اللفظ إيه؟ فقط الرجل زيد رجل عمر رجل الرجل, الرجل لفظ إيه؟ إذ لا وجود في الحقيقة لمسمى رجل مجرد عن كونه زيد أو عمرو أو فلان ما عنديش حاجة كده اسمها إيه رجل يبقى العموم عارض من العوارض ماشي كده ومن عوارض اللفظ يبقى العموم عارض صفة يعني ما هوش جوار والصفة ده هيت للإيه لللفظ كذلك زيد ورجل شيء واحد والفصل اللي هو في اللفظ والذهن فقط أقول زيد رجل قدامي اتنين ولا واحد بس؟ واحد بس انا تصورت في ذهني ان في رجل وان الرجل ده اسمه زيد فالفصل ما بين زيد والرجل ده في فصل ايه؟ في الذهن فقط في اشكال في الكلام ده؟ طب ده احنا كده تمام خلص أوه. احنا عملين نقول القول اللي هو اللفظ لعمهم الرجال يبدأ لفظ ايه؟ عام طيب هل الافعال لها عموم؟ يعني إيه, إيه الأفعال لها عموم؟ يعني لما أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للتلاوة، هل ده معناه أن في كل تلاوة سجد؟ مش معناه كده مش معناه أنه في كل تلاوة إيه؟ سجد طيب، يبقى الفعل ليس له إيه؟ عموم، يعني إيه ليس له عموم؟ يعني لما الصحابي يقول أنه حسنا فعل كذا ده ما يقتضيش إن هو في كل مرة فعل إنما بيحكي المرة اللي حصلت بيحكي المرة اللي إيه يبقى كده الفعل ليس له إيه عموم طيب إحنا عندنا مشكلة الصحابة كانوا بيستدلوا بالفعل ده على إن الفعل ده في كل الأحوال يتعمل يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين مش ده إحنا نستفيد من هذا الحديث إن في القضاء ينفع نقض بالشاهد واليمين ينفع ولا ما ينفعش؟ وبنستفيد من هذا الحديث هذا المعنى ولا لأ؟ آه إيه بقى؟ نفهم بقى الكلام إزاي نقول الفعل في الأصل ليس له إيه عموم الفعل إذا فعل لذا نقل الصحابي أن الفعل الفلاني فعل فهذا لا يقصد الإيه العموم ليه لأنه مش لازم يكون يتعمل في كل مرة لكن نقل الصحابي يدل على أنه يستدل بها على الإيه على العموم إني نقل هذا الفعل في هذه الحالة ليدل على أن في كل مرة تحصل هذه الحالة تفعل هذا الإيه؟ الفعل يعني مثلا قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضى صلى الله عليه فتوضى يبل أنا أعمل إيه؟ العلماء استدلوا من هذا الفعل على أن القيء ينقض الإيه؟ الوضوء واختلفوا هل ينقض الوضوء لما ينقضش الفعل داع على الوجوب ولا على الاستحباب لكن فهموا قاء فتوضأ تدل على إيه؟ على إن هو بيستدل الصحابي بيستدل على إن القئ كان سبب في الإيه؟ في الوضوء فإحنا بنقول الفعل ليس له عموم هذا هو الإيه؟ الأصل الفعل ليس له إيه؟ عموم لكن الصحابي إذا نقل ليستدل بها على العموم فهيفيد العموم المعنوي هو مش عموم من جهة اللفظ مش الفعل ما لهوش عموم لكن احنا استفدنا العموم من نقل الايه؟ إلا إذا أتى ما يعارضه حاضر يعني ايه عموم سببي احنا عندنا قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تمام، فأنا لو عندي لفظ عام مش هقصره على سببه، فأنا لو حصل نفس السبب هفعل نفس الفعل، مش كده كلما تكرر السبب ده معنى إن الفعل ليه عموم. ده معنا إن الفعل ليه عومم. الأصل إن الفعل ليس له عموم. الأصل إن الفعل ليس يعني الأصل إن الفعل ليس له عموم. أنا قلت أو الصحابي قال أن صلّم قرأ. فمر على موضع سجد فسجد ده هو نقل حال دائمة ولا نقل فعل فعل طيب لو قلنا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين قضى الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصلا صحابي بيحكي إيه؟ بيحكي واقعة. حصلت لكن هو لما حكاها حكاها على سبيل الإيه؟ يقول قضى الرسول الله عليه واليمين فكأنه كان بيقضي كل مرة بالشاهد والايه واليمين. فإحنا بنقول الأصل إن الفعل ما لهوش إيه؟ عموم. لكن الصحابي لما نقل بعض الأفعال تنقل بهيئة العموم. وبعض الألفاظ لا تنقل بهيئة العموم. زي أنه سلم مرة بموضع آية بموضع سجدة فسجد. ما استفدناش منه العموم. لأن اللفظ مفهوش دعوة العموم. بخلاف قضى بالشاهد واليمين. ده فيه إن كأنه سلم كان يقضي دائما بالشاهد والإيه؟ واليمين تمام فبنقول الأصل أن الفعل ليس له عموم مش كوني فعلت في مرة يقتضي أن أفعل في كل مرة لكن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقلها الصحابي يستفد منها لإيه العموم إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك يعني الأصل فيها ما لا تدل على العموم، لكن تدل على العموم بنقل الصحابي إلا إذا إيه دل دليل. طب ليه بنقول كده في الفعل؟ لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلت على جهة الإيه التشريع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعلنا هذا الفعل فعله على جهة التشريع. ده رقم واحد، رقم اثنين. أنا مش فاكر أقول لكم كلام ده. عندنا حاجة اسمها القرائن الحالية. القرائن الحالية زي ما أنا بقول كده، أنا بدي درس هوات، ممكن واحد داخل الناس جدا يحضر الدرس، أقول له أقعد ممكن أقعد يتفهم منها أن أنا برحب به وممكن يتفهم منها أن أنا بأنكر عليه التأخر وممكن يفهم منها أن أنا بقول له ما تعملش درشة وأقعد من غير إيه؟ صوت وممكن يفهم منها اللوم وممكن يفهم منه الإعراض عن الكلام معاه كل دي معاني تفهم من إيه؟ من هذا اللفظ الواحد طيب هو اللي قدامي فهم ولا ما فهمشي فعل فهم من اللفظ ما فهمش من اللفظ فهم من أدائي لللفظ فهم من حالي أثناء أداء هذا الايه فده قارينة حالية خليته تفهم كلامي على هذا المعنى وإلا فلفظ أقعد ده أو إجلس لفظ أمر يقتضي الايه الوجوب مثلاً، لكن هو ما فهمش كده، فهم منه الإذن أو فهم منه اللوم أو فهم منه الإعراض أو فهم منه الإنكار على حسب الفهم اللي فهمه، فهمه منين من اللفظ واحد، إنما فهمه من خلال إيه؟ حالي أثناء هذا اللفظ، وبالتالي لما هيجي ينقل، مش هينقل مجرد اللفظ، إنما ممكن ينقل أن أنا أذنت له في الإيه؟ في الجلوس، نقوله أنت دا تدخل بفهمك، صح؟ بس هو فهمه هنا معتبر لأن هذه القرينة الحالية لا تعرف من الإيه؟ من اللفظ فالصحابي لما يقول قضى بالشاهد واليمين غير لما يقول إنه هو حصل وقعه فقضى فيها بالشاهد واليمين قضى فيها وما يذكرش السبب وما يذكرش ويذكرها على سبيل أنها كأنها عادة مستمرة من النبي صلى الله عليه وسلم غير لما إيه؟ يقول أن مسلمة مرة بموضع سجود فإيه؟ فسجد ومرة بموضع سجود فلم ميزجد يبه هنا كأنه بيقول مرة حصل كده ومرة إيه؟ حصل كده فالأصل الأصل أن الفعل ليس له عموم لكن إذا نقل نقل العموم يفيد الإيه؟ العموم إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك دل الدليل على خلاف ذلك يعني لقينا في أوامر أو نواهي تخالف هذا الفعل اللي يقتضي العموم ساعتها أقول يبقى الفعل ده إيه خاص بنور صلى الله عليه وسلم ابن الفاقعة عين لا عموم لها تمام أهل كلامهم إذا نقل إذا نقل فعل ما فهل هذا يدل على اعتبار ذلك الفعل في كل صورة مماثلة مثل قضى رسول الله بالشاهد واليمين هل يدل على القضاء بالشاهد واليمين في كل صورة قضى فيها رسول الله بذلك اختلف الأصليون في إيه؟ في ذلك أكثر الأصليين على أنه لا عمومة فيها وهذا اختيار الإيه؟ الجبين الحنابلة وبعض الأصليين يقولون فيها إيه؟ عموم يستدل بها على العموم طيب نقول بقى الصح إيه عشان نجمع ما بين الكلام ده أن الفعل في الأصل لا عمومة له لكن نقل الصحابي له يدل على أنه يراد به الاستدلال على الإيه؟ العموم، فيدل على العموم إلا إذا جاء قرين إذا جاء ما يدل على خلاف ذلك ساعتها نقول وقعة عين لا تدل على الإيه على العموم لا. تمام قرين على إيه إحنا بنقول إن مجرد النقل هو يفيد العموم يعني مجرد نقله قضى بالشاهد واليمين يبقى صحابي يقصد يقول أن يجوز القضاء بالشاهد واليمين وكون أنها هقول بقى يجوز القضاء بالشاهد واليمين معنى كده أنها قلت أن هذا الفعل له عموم لكن مثلا هنيجي مثلا حدثت غيلان نسلم ااا هو قال أسلمت ولدي وتحت تسعة نسوة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسك أربعة ويفارق سائرهن. يبقى متجوز تسعة لما أسلم أمره إنه يمسك أربعة ويفارق إيه ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة عينه هل ده يدل على أن كل واحد يأخذ نفس الحكم؟ كل واحد هيأخذ نفس الحكم؟ آه ممكن نقول الفعل لي ملوش عموم لكن هنستدل بيه على العموم ونقول لي هنا العموم إيه معنوي يعني إيه معنوي يعني أنا هستفيد منه معنى العموم وإن كان هو في الأصل لا يدل على العموم طب استفدت معنى العموم المعنوي ده منين إنه سلم أخبر أنها أن الأمة متساوية في الأحكام إنما قولي لامرأة مثل قولي لمائة امرأة يعني لما أقول كلام لواحد كأني بقوله لإيه لكل فيدل إن كل الأمه سواء في الإيه في الأحكام فالحكم ده إذا كان حكم بيه على ده فده كل من له نفس الحالة يحكم عليه بنفس الإيه الحكم طب لقينا بقى مثال ولقينا فيه إن الحديث متعارضة في أقوال وأفعال وفي وقعة عين لا نقول ساعتها وقعة العين ليس لها إيه عموم نقول ليس لها إيه عموم الأصل إن هي ملهاش إيه عموم وكمان جي ما يدل على ما إيه على خلاف وقاعة العين دي فنقول لا دي وقاعة عين حصلت بس ملاش ايه عموم هتبقى كأنها استثناء من الايه من الادلة الاخرى تمام طيب احنا عمالين نتكلم على العام ما يقبل العام يعني العكسه الخاص عكس العام الخاص ايه هو الخاص الخاص هو ما يتناول ما يتناول شيئين فصاعدا مع الحصر خمس رجال، ثلاث أطفال، أربعة نساء، ثلاث أولاد. كل ده كل ده إيه؟ خاص لأنه إيه؟ محدد. التخصيص بقى يعني إيه؟ الخاص عرفناه، التخصيص أي تخصيص العام؟ يعني إيه تخصيص العام إن أنا أجي على ناس كتير مثلاً عمومه هو. أخذ منه بعض الأفراد المحددين. أديهم حكم مخالف للحكم اللي أنا إديته للعام. أقول كل اللي موجود يجلس ما عدا فلان وفلان وفلان يؤفو يبقى فلان وفلان وفلان دول خدوا حكم مخالف لبقية الأفراد ولا لا؟ خدوا حكم مخالف لبقية الأفراد طب لو خدوا حكم موثق لبقية الأفراد ما يبىش تخصيص ما يبىش اسم تخصيص أن أنا أفردهم بحكم مخالف لحكم العام أو قصر العام على بعض مسمياته أننا عموم أن كل الناس تقعد معدى فلان وفلان وفلان فقصرت الجلوس على مين؟ على كل العموم معدى الأفراد دول فأنا قصرت العموم على بعض الأفراد دولا الآخرين الجوني قال التمييز بعض الجمله اختصر العبارة قال التمييز بعض الجمله يعني تميزها بحكم مخالف لحكم بقيه الايه الجمله تمام طيب اي تخصيص بعض افراد العام بحكم مخالف لباقي افراد الايه العام في اشكال في كده جميل مثل قوله تعالى اقتلوا المشركين يدل على وجوب قتل اي ايه مشرك تمام لكنه مخصص بالمعاهدين فلا يجوز ايه اتراهم يبقى انا عندي المشرك يشمل الذمي والمعاهد والحربي والكبير والصغير نشمل كل ده ده عموم جينا ننص عليها عن قتل المعاهد وعن قتل الذمي والمستأمن فخصصت الذمي والمستأمن بحكم مع انه من المشركين لكن انا قلت لا الذمي اللي هو من المشركين هدي له حكم ايه مخالف لا يجوز ايه وقاتله. وبقيت المشركين يا جزء ايه؟ يبقى أنا كده ادت لللي انا خصصته من العام حكم مخالف للايه؟ لبقية افراد اللي عام. واضح كده؟ واضح يا اخونا؟ جميل. الخاص بقى اقسامه ايه؟ قسمين. متصل ومنفصل. في ايه؟ او ده اقسام التخصيص. ماشي نصلح. التخصيص. متصل. ومنفصل. متصل وإيه؟ ومنفصل. طيب. المتصل واضح. متصل لا يستقل بنفسه. تخصيص متصل يعني لا يستقل بإيه؟ تخصيص منفصل يستقل بإيه؟ بنفسه. طيب. تخصيص المستقل وال والغير مستقل زي إيه؟ زي اللي ما لا يستقل بنفسه زي الاستثناء. مقام أحد إلا زيد ينفع إلا زيد دي تبقى جملة مفيدة لوحدها لازم تيجي متصلة بيه مقام أحد تمام الشرط من جاءك فأكرمه إن جاءك زيد فأكرمه ينفع أقول إن جاءك زيد لوحدها إن جاءك زيد واسكت لازم في إيه فأكرمه التقييد بالصفة عدك رقابة مؤمنة ينفع أقول كلمة مؤمنة لوحدها ما ينفعش كلمه المؤمنه الوحده فهي ايه صفة لموصوف لازم تيجي معاه فده بنسميه تخصيص متصل تخصيص ايه؟ متصل تخصيص منفصل زي تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة ايه في القرآن زي في قتل المشركين ايه عامة وجات السنة خصصتها مثلا بقوله صلى الله عليه وسلم من اذى ذميا فقد اذى يبقى ايه خصصنا الذمي يبقى تخصيص تخصيص ده جملة مستقلة وده جملة إيه جمعناهم مع بعض استفدنا اللي إيه المشركين حيث وجدتمهم دي كلمة مستقلة وكلمة من آذى ذميا فقد آذاني جملة إيه لما حطناهم مع بعض استفدنا إيه إن المشركين يقتلوه معاد الذمي مثلا يبقى ده اسم متخصص إيه متصل دي جملة لوحدها ودي إيه جملة لوحدها تمام يا خونا طيب إيه بتخصيص الكتاب بالكتاب والسنة وتخصيص السنة بالكتاب والسنة وتخصيص الكتاب والسنة بالإيه؟ بالقياس. هنأخذ كل واحدة من الإيه نأخذ الاستثناء والشرط وتقيد بالصفة وتخصيص الكتاب بالكتاب والسنة وتخصيص السنة بالكتاب والسنة والكلام ده طيب أول حاجة الإيه؟ الاستثناء. إيه الاستثناء؟ الاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. ما قام أحد يعني ما حدش قام إلا الله. اللي هو كلمة إلا دي كان كل الناس بقى إيه ما ما ماتش إلا زيد بزيد إيه مستثنا. فأنا طلعت إخراج ما لولاه لدخل في الإيه في الكلام جاء القوم إلا زيدا جاء القوم إلا إيه زيدا عايزين نعرف بقى مين؟ أنا عندي كده. القوم مستثنى منه. القوم إيه؟ وإلا أداد استثناء. وزيد مستثنى يبقى أنا عندي أداد استثناء. ومستفنينة زايدة من مين؟ من القوم. لولا إلا دي كان زايد بقى زيه زي زي, الإيه؟ زي القوم. طيب إيه شروطه؟ الشرط الأولاني أن يبقى من المستثنى منه شيء فين المستثنى منه القوم ينفع اقول جاء القوم إلا القوم ينفعش أقول جاء القوم وهم كانوا عشرة. ينفع ينفع اتبقى واحد جاء القوم إلا خمسة. ينفع المهم أحد لكن أقول جاء القوم إلا القوم جاء القوم إلا كلهم ينفع ما مفاجش. لفكرة الكلام ده هيترتب عليه أحكام شرعية. يعني لو واحد في في في المحكمة وأقر هتاخذوه باب الإقرار في الفقه أقر بقال لزيد علي عشرة دنانير. إلا عشرة. إلا عشرة دي إيه؟ ما لحش حاجة؟ ما لحش معنى؟ لأن لا يجوز الاستئناء كاملاً في يلزم العشر إيه؟ لأنه أقر. وإلا عشرة دي معلاش قيمة. لو قال إلا تسعة يبقى إيه? أقر بإيه? بواحد. إلا تمانية أقر باتنين. إلا عشرة يبقى أقر بكام؟ بعشرة. تمام? اتنين أن يتصل الكلام. أن يتصل الكلام. جاء القوم مساكد. لا ده في واحد ما جاش إلا زي ده. ينفع؟ ما ينفعش. أن يتصل لإيه؟ ايه الكلام؟ وبرضه دي هتيجي في الإقرار يجي واحد يقول هو فعلا ليه عليها فلوس؟ وبعد ما يطلع بسند تتالي لا ينفع؟ لابد من الايه؟ من الاتصال اي يتصل للمستثنى بالمستثنى منه في الايه؟ في الزمن كل امثله انواع الاستثناء الاستثناء متصل وايه ومنفصل متصل وايه ومنفصل الاستثناء نفسه احنا قلنا تخصيص متصل وإيه. هو واول واحد من التخصيصات المتصلة كان ايه الاستثناء والثاني الشرط والثالث التقييد بالصفر حلو طيب الاستثناء بقى عرفناه خلاص وعرفنا شروطه طب الاستثناء نوعين متصل ومنفصل، منفصل إزاي ما احنا قلنا أن الاستثناء لازم يتصل في الزمن، آه، لازم يتصل في الزمن، الاستثناء ده بقى اللي هو متصل في الزمن وينقسم لنوعين، نوع بنسميه متصل ونوع بنسميه منقطع أو منفصل، طيب لا يسمعون فيها لغوة، ربنا بيصف الجنة بيقول إيه؟ المؤمنين اللي هيدخل الجنة لا يسمعون فيها؟ إلا إلا ده إيه؟ إلا إيه بقى؟ إلا سلاماً إلا قيلاً سلاماً سلام سلاماً دي من اللغو مش من اللغو فلا يسمعون فيها لغوة المفروض لو أنا هستثني استثني حاجة من جنس إيه؟ لكن السلام مش من جنس اللغو هذا نسميه استثناء منقطع أو منفصل إن المستثنى ليس من جنس المستثنى إيه منه لا لا يسمعون فيها تأثيم إلا قيلا سلم مثلا لا يسمعون فيها لغن إلا سلم كده كذا أيها يبقى المتصل المستثنى من جنس المستثنى إيه منه يعني مثلا نقول ما قام أحد إلا زيد لكن أعزكم الله لو قلت ما جاء أحد إلا حمار. يبدأ من منفصل منفصل لأن أحد مش من جنسها لإيه؟ أعزكم الله الحمار. مش فاهم. دي بلغة بقى كده قصة تنين. بزي أمن حد بقى. في مساله نحويه عندك في الكتاب ذكرها نقولها برده بالمره يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه يعني تقديم الاستثناء على المستثنى منه يجوز أن تقول الا زيدا أكل القوم هو اصل الجمله إيه؟ اكل القوم الا جبنا إيه؟ الاستثناء والمستثنى منه والمستثنى على ايه على المستثنى منه يبقى قدمنا أداة الاستثناء والمستثنى على إلا زيد أقر القوم. ينفع تقول ما قام إلا زيدا أحد. ما قام إلا زيدا أحد. هي أصلها ما قام أحد إلا زيدا. قام أحد إلا زيد. تمام؟ إيه؟ معنى أنا بقول بقى في اثنين يأقدمه على المستفنة منه مباشرة يعني المستفنة منه و إيه كلها يعني أقول إلا زيد مقام أحد أقول مقامه إلا زيد أحد ماشي دي مسألة نحوي من عش درا تنفع أو تنفع بس كده إحنا إيه يبخلصنا الكلام على الاستثناء يبقى بقى الكلام مرة جاي على الشرط والمطلق والمقيد ونخلص الإيه اللي ده أنا.. حاضر.. مرة قاية بقى.. إيه؟ مفيش امتحان.. لا.. مفيش امتحان.. بس تذكروا.. <تصفيق> مرة قاية إن شاء الله.. سبحان الله وحمدك.. أشهد لأنت استغفر كتولي.. يعني ايه حاجه